اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد أنتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِ النَّا وَلَكَ الْحَمْدِ أنتَ الْحَقُّ وَوَعْدُكَ حَقٌّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَقَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللهم لك الحمدُ بِمَا خَلَقْتَ نَ وَرَزَقْتَنَا وَهَدَيْتَنَا وَعَلَّمْتَنَا وَأَنْقَذْتَنَا وَفَرَّجْتَ عَنَّا لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقران لك الحمد بالقران إلهنا لك الحمد بالقرآن لك الحمد بالأهل والمال والمعافاة بسطت رزقنا بَسَطْتَ رِزْقَنَا بَسَطْتَ رِزْقَنَا وَأَظْهَرْتَ أَمْنَنَا وَجَمَعْتَ فُرْقَتَنَا وَأَحْسَنْتَ مُعَافَاتَنَا وَمِنْكَ كُلُّ مَا سَأَلْنَاكَ رَبَّنَا أَعْطِتَنَا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 لك الحمد حتى ترضى لك الحمد إذا رضيت لك الحمد بعد الرضا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 نادت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت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 مصائب ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا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 وَتُسَلِّطَ عَلَيْنَا بِذُنُوبِنَا مَنْ لَا يَخَافُكَ فِيْنَا وَلَا يَرْحَمُنَا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد وإليك نسعى ونحفد نرجو رحمتك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك, ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار والحق اللهم انا نسالك العافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في ديننا ودنيانا في ديننا ودنيانا واهلنا وأمالنا. اللهم استر عوراتنا، وآمر أوعاتنا، اللهم احفظنا من بين أيدينا، ومن خلفنا، وعن يميننا، وعن شمالنا، ومن فوقنا، ونعوذ بك اللهم أن نغتال من تحتنا اللهم انا نسالك الفوز بالقضاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء وال الصراع اللهم اجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا من كل هم فرجا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا ومن كل بلاء عافيا اللهم جعلنا لك ذاكرين لك شاكرين لك مخبتين لك مطواعين برحمتك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهداية للمذنبين إلهنا نسألك الهداية للمذنبين والرحمة للنادنين والتوفيق للمسلمين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين إلهنا كما ألفت بين سحابك كما ألفت بين سحابك ألف بين قلوب المسلمين اللهم ألف بين ألف بين قلوبنا وقلوب إخواننا ألف بين قلوبنا وقلوب آبائنا وأمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا الله نعوذ بك من يوم تتقلب فيه القلوب والأبصار إلهنا رحمك رحمك رحمك رحمك اللهم من يوم العرض الأكبر الى هنا وغاوثا وغاوثا وغاوثا من اليم عذابك وعقابك اللهم احفظنا من أن نتفرق احزابا اونا نكون لاهل الزيغ اتبع ورضينا بما رضيته لاصفياك السعدا والطف بنا والطف بنا والطف بنا فيما ينزل من القضاء إلهنا إلهنا لا تغلق علينا أبواب رحمتك إلهنا إلهنا أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا رحيم يا رحمن يا كريم يا منا نجنا برحمتك من عذاب النار أجرنا من النار أجرنا من النار اللهم يا حي يا قيوب أجرنا من فضيحة العار أمتاز الأخيار من الأشرار وحالة الأحوال وهالة الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون إلهنا لا ترا كبعد الايمان بك تعذبنا ام بعد حبنا لك تبعدنا ام عرجائنا لرحمتك تحرمنا ام مع استجارتنا بعفوك تسلمنا حاشى وجهك الكريم اللهم يا حي يا الله يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم نسألك نسألك يا كريم اللهم اغفر لوالدينا وارحم والدينا واعف عن والدينا وتجاوز عن والدينا الأحيان منهم والأموات برحمتك يا رب الأرض والسماوات اجعلنا لهم محبين بهم بارين عليهم مشفقين لهم مطيعين رحمتك يا أرحم الراحمين لا تشقنا بعقوقهم لا تعذبنا بعقوقهم إلهنا لا تنزعنا البركة في أنفسنا وأموالنا وأولادنا بعقوقهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم